خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم Sytuacja مَا bardzo وَمَا dla وَاللَّهُ عَلِيمٌ te osoby, أَلَمْ są نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قبل فذاقوا فلأمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيك من رسولهم بالبينات فقالوا فقالوا أبشر, فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا الذي يُبْعَثُوا قل بلاء وربي تبعث ثم, بما عملتم, ثم بما عملتم وذلك على الله والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك, ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا نكفر عنه سيئاته وندخله تجري من تحتها الأنهار خالدين خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النار خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ المصير مَا أَصْعَبَ مِنْ مصيبه الا باذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبيت الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا وأزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تغفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا osoby, خَيْرًا są وَمَن stanie تقرض الله قرضاً حسناً يضائفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم